وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفخ نفتراه وأعانه عليه قوم آخرون وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا بالموت وزورا وقالوا أساطير الأول نكتتبها فهيتم لا عليه بكرة وأصيلا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 وَقَوْمٌ نُوحِ الَّمْمَ كَذَبُ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَا هُمْ وَجَعَلْنَا هُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْسَدْنَا الظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادُوا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرَةً وَقُلْنَا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْفَالَ وَقُلْنَا تَبْرَنَا تَتْبِيرَةً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 ألم تر إلى وَبِكَ كَيفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إلَيْنَا قَبْضَيْهِ سِرَاءً وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَّيْلَ لِبَاسَهُ وَالنَّوْمَ سُبَاتَهُ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا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 أناسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وقمرا مليرا. فهو الذي جعل الليل ونها رحلة لمن أراد أي يذكر لمن أراد أي يذك. كر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدو وقياما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 وجعلنا للمستقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما